والذين تعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوثوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى طراط العزيز حميد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 افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض ان كان نقتف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منير ولقد اتينا داوودا مننا قطنيات فان اوذ به معه والطير والنا لهم حديدا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 يعملون له ما يشاء من محاربة وتماثيل وجثث كالجواب وقذور رواتيات إعملوا آل داود شكرًا وقليل من عباد يشكر فلما قضينا عليه الموت ما دللهم على موته إلا دابة الأرض تكون من تأتى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 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيلة العرم وبدلناهم بجنتين جنتين لدواتي أكل الخمط لدواتي أكل خمط وأتل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير شيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقه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 وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۖ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَالَةِ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ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 ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويخذر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 وَكَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَبُوهُ سُنِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعْبُدُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَلَتَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَةٍ مَا تَتَفَكَّرُوا مَا بِطَاعِبٍ كُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَ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 وقد كفروا به من قبل ويقرفون بالغيب من كان بعيد وحين بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريد